التجسس لا يجوز. ايضا إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر قرائن قوية. ثم لا يجوز أن يتجسس كل واحد. ليش لأن هؤلاء الذين على المنكر لو خرج واحد منهم ورجل هذا الرجل ماذا يصنع به؟ أسألك ما هي يمكن يقتله؟ لكن إذا جاءت من جهات لأن الجهات مسؤولة فهذا يمكن لكن مثلما قلت بشرط أن توجد أراء ظاهرة كان يأكل على هذا البيت نساء أو مردان أو مأشودة. تعرفت في الجمعة هذا الشيخ الذي يرد على يعني يرد على الذين يأخذون الإعتراف من المتنم بالتعليق. حتى ولم يقل لم تعترف مصدح حتى تعترف معلوم ما يجوز كره الإنسان على أقرار لكن إذا دلت القرينة على أنه كاتم يعذر مثل ما, ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الزبيد أن يعذر اليهودي الذي كتم ما لحويه بن أخطر عام خيضة فلما مسه بعذاب دلهم على مكانه. فمن مهم المنكر إذا قامت على أنه كاذب في إنكاره، فهو أذى، فلا يجوز أن ما هذا حظ؟ ما هذا حظ؟ كيف تخوف؟ كيف ترسل إلى قريش؟ في أخبارنا وهذا يسمى عند الناس إيش؟ يسمى جاسوس يسمى جاسوس كيف تختبع هذا اعتذر بعذر ثم قال عمر أو غيره من الصحابه يا رسول الله أنا اضربهم عمره فإنه قد خان الله ورسوله كيف علم بصواره قال يا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 ونجتمع فيهم ان شاء الله تعالى في جنات النعيم على احسن حال هؤلاء اهل بدر منع منع الرسول عليه الصلاه والسلام منع قتله هذا الرجل كونه ايش شهد بدر وعلى هذا فإذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار باخبارنا وجب قتله حتى لو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يجب أن بدون استثناء لأن رسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من قتله إلا كونه من أهل بدر، وهذه نزية لن تحصل إلى يوم القيامه ما حاصل وقد استدل العلماء رحمه الله في هذا الحديث على أن الجاسوس نقتل سواء كان مسلما أو كافرا على كل حال، لأنه يفضي أخبارنا إلى أعجائنا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 أخرج الكتاب اللي معك لأهل مكة قال ما معي كتاب قالوا لابد أن تخرجي الكتاب معك فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما الثياب فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من بها. الخف يعني الكندرة أخرجت فاذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه الى اهل مكه يخبرهم فرجعوا به الى الرسول عليه الصلاه والسلام استاذنا عمر لان عمر رضي الله عنه من اقوى الناس في دين الله استاذنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل حاطبا قال ان الرجل نافق كتب باسفارنا الى اعدائنا قال اما علمت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 لعظم فساد لكن هذا منع منه مانع وهو انه كان من اهل بدر ولهذا لم يقول الرسول عليه الصلاه والسلام أما علمت أنه مسلم قال اما علمت ان الله اطلع على اهل بدر تجسس ان يتتبع الإنسان واخاه ليطلع على عوراته سواء كان ذلك عن طريق مباشر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 وهو محرم لأن الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين آمنوا كنبو كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس فنهى سبحانه وتعالى عن التجسس ولما كان التجسس إذانا لأخيك المسلم أردف المؤلف رحمه الله هذه ما به من هذه الآية. بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا لأن التجسس أذية به المتجسس عليه ويؤدي إلى البغضة والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزم فإنك تجد متجسس والعياذ بالله مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة ننظر إلى هذا ومرة ننظر إلى هذا فقد اسحب نفسه في أذية عباد الله نسال الله العافيه ومن ذلك أيضا أن يتجسس على البيوت يعني ما يتجسس؟ أن يتجسس على البيوت يقف عند الباب ويستنع ما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب والتهمة والتهمة التي لس لها أصل ولا تجسسوا أي تتبعوا عورات إخوانكم بالتجسس عليهم ابتغاء الزلات كما يفعله بعض الناس اليوم يتجسس على أخوان ليلتقط الزلات التي يزل فيها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين لا, لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفصح ولو في, جو في, جو في بيت أمه إذن هل نحن عملنا بهذا هل نحن جنبنا التجسس الجواب منا من من الله عليه واشنبه ومنا من وقع فيه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم التجسس التجسس أن يتتبع الإنسان وأخاه ليطلع على عوراته سواء كان ذلك عن طريق مباشر بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لأن يجد عثرة أو عورة أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت.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 والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم فإنك تجد متجسس والعياذ بالله مرة هنا ومرة, هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة ننظر إلى هذا ومرة ننظر إلى هذا فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله نسأل الله العالمين ومن ذلك أيضا أن نتجسس على البيوت يعني ما يتجسس أن نتجسس على البيوت يقف عند الباب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 ولا بأس بذلك لكن ظن المجرد هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه أكذب الحديث لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدث تعرف لان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وما اشبه ذلك وهذا يقول صلى الله عليه الصلاه والسلام إنه أكذب الحديث وفيه أيضا مما لم يمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> كونوا عباد الله اقوالا كما امره يعني انه يجب على أن الانسان ان يكون اخا لاخيه بالمعنى المطابق للاخوه لا يكون عدوا له فان بعض الناس اذا صار بينه وبين اخيه معاملة وساء الفهم بينهما في هذه المعامله اتخذه عدوا وهذا لا يزول الواجب ان الانسان يكون اخا لاخيه في المحبه والالفه وعدم التعرض له بالسوء والدفاع عن أرضه وغير ذلك من مقتضى الاخوه المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحتره ولا يكره وهذا ايضا قد مر علينا سابقا وقال التقوى ها هنا يشير إلى صدره يعني في القلب وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله يعني القلب بعض الناس تنهاهم عن شيء من الأشياء تقول اعفي اللحم حرم عليك أن تحلقها فيقول لك التقوى هاهم طيب التقوى لو اتقى ما ها هنا اتقى ما هاهم يعني لو اتقى القلب اتقى الجوارح بعض الناس تنصحه في طول الثوب تجد توبه إلى أسفل المكان تنصحه في ذلك فيقولك التقوى ها هو أين التقوى؟ لو, كانت لو كان عندك تقوى في قلبك لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك لأنه إذا صلحت صلح جسد كله لكن بعض الناس والجال بالله يجادل بالباطل كالكافرين جادلوا بالباطل ليرقوا بالحق ومع ذلك لا يخفى جداله بالباطل على من عنده بصيره يعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل وهذا الحديث الذي يكرر مؤلف بأرفاضه ينبغي للإنسان أن يتقده مسارا له ومنهجا يسير عليه ويبني عليه حياته فإنه جامع لكثير من مسائل الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان